لو ما تأتينا بالملائكة إن كنتم من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا من غريرين إن نحن ننزل الذكر وإننا له لحافظون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 وَأَرْسَلْنَ الرِّزْقَ حَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْفَعَ سَقِينَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاسِينٍ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا nimna مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا minkum, وَإِنَّ tura nimna al-musta kirim. Valahko tura nimna al مِنْ kirim. مِنْ tura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 ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب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 إِذْ دَّخَوا عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًَا قَالَ إِا مِنْكُمْ وَجِلون قالَاوا لَا تَوْجَل إِا نُبَششِرُكَ بِرُول مِن قَالَ أَبَششَّرْْتُمُونِي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 واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد حَيْثُ حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 لا تمدّ عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.